أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يُغْذُخُكُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۗ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ نَخْدُعُ رَبَّنَا هَٰذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنَ الْأَوَّلِينَ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 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ رَجَفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ وَإِنَّ وَإِنَّ رَبَّكَ رَبَّكَ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ لَيَعْلَمُ مَا تكن صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا சும வலினூன் فِي السَّمَاءِ وَالارْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ